وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون